بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سينقاذ كذلك يوحي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 أَكَتُو يُسَبْحُونَ بِحَمْلِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِلَرْضُ أَلاَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أُولِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قر آنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه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 له مقاليد السماوات ولرُض يبسو طرِّزْقَ لِمَيْشَى وَيَقَدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ إن عَلِيمٌ شَرَعَ لَكُم مِنَ الْدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحٌ وَالَّذِي أُوحِيَنَّ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 اجل مسمى لقضي بينهم وان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريبا فلذلك فادعوا واستقم كما امرت ولا تتبع اهواءهم وقل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 وما يدريك لعل الساعه قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون انها الحق ألا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 وما عند الله خير وأبقي للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبير الإثم والفواحش وإذا ما غضبوهم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شوري بينهم وَأَمْرُهُمْ شُورِي بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجَرُهُ عَلَى اللَّهِ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 أئك لهم عذاب نليم ولما صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِن بَعْدِهِ وَتَرَضَّ الْمِن لَمْ مَا رَأوا الْعذابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍ مِن سَبِيلٍ وَتَرَىٰ هُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طرفٍ خَفِيّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا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 ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى زراط مستقيم زراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم حيميم والكتاب المبين إنا جعلناه قر آنا عربياً لعلكم تعقلون بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين انا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون وانه في امر الكتاب لدينا لعلي حكيم فَنَضْرِبُ عِنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا إِن كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزُونَ فَأَهْلَكْنَا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 إنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفىكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسوداً ظل وجهه مسودا وهو كظيم أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسلون وقالوا لو شئ الرحمن ما عبدناهم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 وَسُلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنَ النَّذِيرِينَ إِلَّا قَالُوا مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ثَرِهِمْ مُقْتَدُونَ قُلْ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قُلُوا إِنَّ بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ فَتَنقُمْنَ مِنْهُمْ فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سَيَهْدِي وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جيد الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القر آن على رجل من القريتين عظيم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 لأن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكون وزخرفا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 وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا أنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولي ينفعكم اليوم إن ظلمتم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 أنهار تجري من تحتي افلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أساورة من ذهب أو جين أمعه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفون انتقمنا منهم فأغرقناهم جمعينا فجعلناهم سلفا فجعلناهم سلوفاً ومثلا للاخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون وقالوا الهاتنا خير امه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 في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا زراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء أعيسي بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدون هذا زراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم نليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون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 ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهل أنفس وتلذل أعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي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 امرا فان مبرمون ام يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجويهم بل ورسلنا لديهم يكتبون قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين سبحان رب السماوات وال أرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم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 من خلقهم ليقولن الله فاني يوفكون وقيله يا رب ان هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم حيميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا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 بسم الله الرحمن الرحيم حيم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر فيها يفرق كل أمر حكيم امرا من عندنا انك كنا مرسلين رحمه من ربك انه هو السميع العليم رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين لا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 يغشى الناس هذا عذاب نليم رب نكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أني لهم الذكر وقد جيئهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عاهدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون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 وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوم آخرين فما بكت عليهم السماء والارض وما كانوا منظرين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 آيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء يقولون إن هي إلا موتتنا الأولي وما نحن بمنشرين فاتوا فأتوا بآبائنا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 إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيء أولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم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 كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولي ووقيهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم حيميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم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 آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الارض بعد موتها وتصريف في الريح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته تؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلي عليه ثم يصر مستكبرا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 ولا يغني عنهم ما كسبوا شيء أولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدي والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز نليل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 قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله لنجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد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 وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزي كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هويه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشوه وجعل على بصره غشوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحي وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلي عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قلتو إلا أن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 وترى كل أمة جاثيه كل أمة تدعي إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق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 آياتي تتلي عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعه قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحيق بهم ما كانوا به يستهزون وقيل اليوم ننسيكم كما نسيتم لقوم أيومكم هذا ومأويكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هز أو وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون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 معرضون.